ش ب ك ة الورقات ا ل س ل ف ي ة تقدم وقال جل و ع ل ى وكذلك جعلناهم امه وسطا أ ي ع د و ل ا خيارا وما عدا ل و س ط فالاطراف د ا خ ل ة تحت الخطر فجعل الله هذه الامه وسطا في كل أ م و ر بل ومن إ غ ر ا ق في سرد أ م و ر المخالفين ل أ ه ل ا ل س ن ة ب ط ر ي ق ة أ ش ب ه ما تكون بالتفك به في الوقت الذي قد ينام البعض منا حتى عن ص ر ا ه الفجر ناهيك ع ى النواهي اقول إ ن هنا خللا يجب أ ن نراجع أ ن ف س ن ا فيه و هو ا ل م ب ا د ر ة إ ل ى التطوعات و إ ل ى النوافل التي ترقع الفرائض والتي تقرب إ ل ى الله والتي تجعلك محبوبا عند الله انظر إ ل ى هذا الحديث حتى يجب ح ب ا ف إ ذ ا أ ح ب ب ت كنت س م ح الى اخره وهو نظير ما جاء في حديث ابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرض الى ل إ الله في الرخاء يعرفك بالشده 私たちの思いを聞いてみると、私たちの思いと、私たちの思い出を聞いてみると、私たちの思い出を聞いてみると、私たちの思い出を聞いてみると、私たちの思い出を聞いてみると、私たちの思い出を聞いてみると、私たちのい و ق ل, إلى ل و このよ و に言うことを言うことを言うことを言うこと و 言うことを言うことを言 ا, أ ل とを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ا ل ことを言うことを言うことを言うことを言う ل とを言うことを言うことを و うことを言うこ و を言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを ا うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを言うことを しかし。 ك ا ن من ا ل ذ ي ن من ط ر ا ئ ف ه ما ليس من مواقفه الحلوه لما جاءه اولئك الذين أنهم يذهبون ق و و ورؤيا ل ن امرأه هم ي إ ل ى مشايخ حفاه أمن <تصفيق> ن من, من عندكم اسمحنا الجحطاني وعطاني في العيد. هو يكفر من <تصفيق> مسكين يريدون يتنازل ا خالد العام حلاوة العيد الكفرة التكفير ملكوئي رئيسهم للرسم كلمة عليش للشيخ يكفر هو جريث في بعد ترى له ولا يصلي مع ا ل ج م ا ع ة والا جاء بعد العشاء قال للجهات ا ل أ م ن ي ة لا تجب عليك ا ل م ح ا ف ظ قال لهم و د و ن ي أ ص ل ي بالحرام ا ي د ي ا ص ل ي خلف ا ل ا إ م ا ن بل انا كفار قلت ل ي يا عم عبيد جزاك ا بخير أ ن ت الحين كل شيء عندك ب د ع ة طيب الحلاوه ذي ماهي يبدعة خلوة بدعه طيب أنت في شي ي تبذج أنت الآن أن ترى كل ك ل ا ر م و ا لا الحلاوة بدعة بينهم شي فرق من قال لي ا لا, لا تجادلت بن باس ز ق ا ل ممكن أ ن اتنازل و أ ق و ل إ ن ه يمكن يعلغ بجهلي هذا سوالي غنم في ورم سجل يقول فيه ي أ ن ا ما بقي إ ل ا أ ن اخذ غنم و أ ت ت ب ع ش ا ع ه الجبال و خ ذ ن ا م ج م و ع ة من الشباب لم... كلهم كانوا مع ج م ا ع ة ا ل ت ب ل ي غ どうしてもありがと ف ご أ いました。 どういうことですか AHHHHH <laughs> أقليب نعم ن ل م نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ع أ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم ن ل م ع ن د و م نعم نعم ل ع ي ن في قرية يوم الزموة كان يخرج معه م هو العوض بريم هو حي نعم لا عوض بريم الذي كان هنا في الكويت كان عندنا ي د ر س كله ت د ع و ة ث م ج ا ء جاء هنا قال الشيخ حسن افلوها افلوها زين ا ل ش ي ر كله ك تقوم بها على الناس سلام عليكم أ ف ل و ه ا بارك ل شيء شيرك شيرك شيرك شيرك شيرك ش ي ر ا شيرك شيرك شيرك شيرك 太陽のようにしてくれると。<onder> <ais> What? <laughs> ا ل م ت ا ب ع ة للمعصوم صلى الله عليه وسلم فلو أ ن ا ل إ ن س ا ن حقق هذين ا لكان محققا لدين ا ل إ س ل ا م العظيم ل أ ن ا ل إ س ل ا م إ ن م ا يقوم على هاتين الجملتين لا يعبد إ ل ا الله ولا أ يعبد الله إ ل ا بما شرع اما ا ل ج م ل ة ا ل أ و ل ى فهي معنى لا إ ل ه إ ل ا الله وهي تجريد التوحيد للعزيز المدين و أ م ا ا ل ث ا ن ي ة فهي معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تحقيق ا ل م ت ا ب ع ة للمعصوم صلى الله عليه وسلم فيمكن أ ن تجمل أ س ب ا ب ا ل ف ش و ع في ا ل ص ل ا ة في هاتين الجملتين تجريد التوحيد للعزيز المجيد وتحقيق ا ل م ت ا ب ع ة للمعصوم صلى اذ ل ل عليه وسلم ه إ من أ ع ج ب ا ل أ ش ي ا ء أ ن تعرفه ثم لا ت ح ب ه و أ ن تسمع داعيه ثم ت ت أ خ ر عن ا ل إ ج ا ب ة من أ ع ج ب ا ل أ ش ي ا ء أ ن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره و أ ن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له و أ ن تذوق أ ل م الوحشه في معصيته ثم لا تطلب ا ل أ ن س بطاعته وان تضوق عصره القلب عند الخوض في غير حديثه والحديث عنه ثم لا تشتاق إ ل ى انشراح الصدر بذكره ومناجاته وان تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إ ل ى نعيم الاقبال عليه والانابه اليه واعجب من هذا كله علمك انه لا بد لك منه وانك احوج شيء اليك و أ ن ت عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب الطالب الصادق في طلبه كلما خ ر ب شيء من ذاته جعله ع م ا ر ة لقلبه وروحه وكلما نقص شيء من دنياه جعله ز ي ا د ة في آ خ ر ت ه وكلما منع شيئا من لذات دنياه جعله ز ي ا د ة في لذات آ خ ر ت ه وكلما ناله هم او حزن او غم جعله في افراح آ خ ر ت ه فنقصان بدنه ودنياه ولذته وجاهه ورئاسته ان زاد في حصول ذلك وتوفيره عليه في معاده كان رحمه و خ ي ر له والا كان حرمانا وعقوبه على ذنوب ظاهره او باطنه أو ف إ ن حرمان خير الدنيا و ا ل آ خ ر ة مرتب على هذه ا ل أ ر ب ع ة فتوحيد الله تبارك وتعالى و م ت ا ب ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم بهما ا س ت ق ا م ة القلب واللسان والجوارح وبهما تستقيم ا ل ح ي ا ة المشرك موزع النفس ممزقها لا يستقيم له قدم على صراط تتبدد طاقاته وتتشتت ملكاته و أ م ا الموحد ف إ ن ه قد وحد القصد فاستقام قدماه على الصراط المستقيم والتوحيد أ ل ط ف شيء و أ ن ز ه ه و أ ن ظ ف ه و أ ص ف ا ه ف أ د ن ى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه فهو كابيض ثوب يكون. يكون يؤثر فيه أ د ن ى أ ث ر و ك ا ل م ر ا ة ا ل ص ا ف ي ة جدا أ د ن ى شيء يؤثر فيها ولهذا تشوش التوحيد ا ل ل ح ظ ة واللفظه و ا ل ش ه و ة ا ل خ ف ي ة ف إ ن بادر صاحبه وقلع ذلك ا ل أ ث ر ب ض ب ه و إ ل ا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه هذه ا ل آ ث ا ر و ا ل ط ب و ع التي تحصل في التوحيد منها ما يكون سريع الحصول سريع الزوال ومنها ما يكون بطيء الحصول بطيء الزوال. الزوال. الزوال على حسب هذه ا ل ق س م ة العقليه ولكن من الناس من يكون توحيده كبيرا عظيما ينغمر فيه كثير من تلك ا ل آ ث ا ر ويستحيل فيه ب م ن ز ل ة الماء الكثير الذي يخالطه أ د ن ى ن ج ا س ة أ و وسخ فيفتر به صاحب التوحيد الذي هو دونه فيخلط توحيده الضعيف بما خلط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيده فيظهر من ت أ ث ي ر ه فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير صاحب التوحيد العظيم الكبير الكثير قد يلم بالشيء اليسير فلا يؤثر فيه كالماء الكثير لا يؤثر فيه يسير ا ل ن ج ا س ة ولكن الماء القليل تؤثر فيه تلك ا ل ن ج ا س ة فياتي الذي هو دون ذلك الذي هو صاحب التوحيد الكبير الجليل العظيم الكثير و ي ف ل توحيده الضعيف بما خالط به صاحب التوحيد العظيم الكثير توحيدا فيظهر من تاثيره فيه ما لم يظهر في التوحيد الكثير وأيضا ف إ ن المحل الصافي جدا يظهر لصاحبه مما يدنسه ما لا يظهر في المحل الذي لم يبلغ في الصفاء مبلغه يعني إ ذ ا كان الرجل ذا و ب نظيف لا دنس فيه ولا طقوع ف إ ن أ ق ل شيء فيه يمكن أ ن يميزه ب س ر ع ة و أ م ا إ ذ ا كان ا ل ت و ب أ ص ل ا قد اتسخ ف إ ن ه لا يستطيع أ ن يميز ما أ ل م به وهناك ل ا يستطيع يشعر امور ن قوية جدا أحالت ل ا ا د ل كثيره تسبق ا ل ص ل ا ة و ت ز ا م ن ه ا وهي ترجع في ا ل ن ه ا ي ة إ ل ى تحقيق ا ل م ت ا ب ع ة وكل هذه ا ل أ م و ر تؤدي إ ل ى تحصيل الخشوع في ا ل ص ل ا ة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و كما أ خ ر ج ذلك البخاري في صحيحه صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي أ ص ل ي ومما ي س ت ج ل و به الخشوع التهيؤ ل ل ص ل ا ة بترديد ا ل أ ذ ا ن مع المؤذن و ا ل إ ت ي ا ن بالدعاء المشروع ل ع ق ب ا ل أ ذ ا ن و إ ح س ا ن الوضوء و ا ل ت س م ي ة قبله والذكر والدعاء بعده مع الاعتناء ب ا ل س و ا ب و أ ق ض ي ا ل ز ي ن ة عند المسجد مع ط ه ا ر ة الثوب والبدن والمكان والسعي بالوقار و ا ل س ك ي ن ة إ ل ى المسجد مع انتظار ا ل ص ل ا ة و ت س و ي ة الصفوف و ا ل ط م أ ن ي ن ة في ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل س ر ع ة تدهب الخشوع ونقر الغراب يذهب الثواب ا السرعة في الصلاة تذهب الخشوع ا ب تذهب ل ونقر ر في غ يذهب ا ل ت و ا ب ويتذكر الموت في ا ل ص ل ا ة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم في وصيته ل أ ب ي أ ي و ب إ ذ ا قمت في صلاتك فصلي ص ل ا ة مودع كانها آ خ ر ص ل ا ة تصليها وهذا حديث صحيح أ ف ر ج ه ا ل إ م ا م أ ح م د في مسنده اذا ت ذ ك ر ا ل إ ن س ا ن ا ل ق ر آ ن الذي يتوب واستحضر القلب عند ا ل ت ل ا و ة وعاد عليه ذلك بمزيد خشوع في ا ل ص ل ا ة قال الحسن بن علي رضي الله عنهما إ ن من كان قبلكم ر أ و ا ا ل ق ر آ ن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة ب آ ي ة و ا ح د ة يرددها حتى أ ص ب ح وهي قوله تعالى إ ن تعذبهم ف إ ن ه م عباد و ان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قام النبي صلى الله عليه و ع ل ى آ ل ه و سلم ل ي ل ة بهذه ا ل آ ي ة وحدها و كذلك فعلت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها تبكي حتى بلت خمارها و هي تتلو هذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة من آ ي ة ذ ك ر الحكيم إ ذ ا أ ر ا د ا ل إ ن س ا ن أ ن يحصل الخشوع في ا ل ص ل ا ة فعليه أ ن يرتل ا ل ق ر آ ن فيها كما كان النبي صلى الله عليه و سلم يرتل وعليه أ ن يقف على رؤوس ا ل آ ي ه كما هي ق ل ا و ة و ق ر ا ء ة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ع ل آله ى و وعليه أ ن يتدبر في إ ج ا ب ة الله تعالى إ ي ا ه مع كل آ ي ة من آ ي ا ت ا ل ف ا ت ح ة ل أ ن الله تبارك وتعالى إ ذ ا وقف العبد بين يديه مصليها ثم أ خ ذ في ق ل ا و ة ا ل ف ا ت ح ة ف إ ن الله تبارك وتعالى يجيبه بعقب كل آ ي ة ي ت و ه ا كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم عليه ان يصلي إ ل ى ا ل س ت ر ة و أ ن يدنو منها و أ ن ينظر إ ل ى موضع سجوده ويحرك السبابه في ا ل ت ش ه م عليه ان لا يصلي بحضره طعام تشتهيه النفس ولا وهو يدافع ا ل أ خ ب ت ي ن البول والغائط ولا وهو يغالب النعاس و عليه أ ن لا ي ل ت خ ط في ا ل ص ل ا ة ف إ ن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ا ل إ ن س ا ن ان يدافع التثاؤب ما أ م ت ن ه ف إ ن ه إ ن لم يفعل ف إ ن الشيطان يدخل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم و ب ا ل ج م ل ة ف إ ن م ا يخشع قلب يرى الفقر غنى مع الله والغنى فقرا دون الله ويرى العز د ل ا دونه والذل عزا معه والنعيم عذابا دونه والعذاب نعيما معه إ ن م ا يخشع قلب يرى الفقر غ ن ا مع الله والغنى فقرا دون الله والعز ذلا دونه والذل عزا معه والنعيم عذابا دونه والعذاب نعيما معه فلا يرى ا ل ح ي ا ة إ ل ا بالله ومع الله والموت و ا ل أ ل م والهم والغم و ا ل ح ز ن إ ذ ا لم يكن معه فهذا له جنتان ج ن ة في الدنيا م ع ج ل ة و ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة م ؤ ج ل ة فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يجتهد في تحقيق هذا ا ل أ م ر الكبير وهو الخشوع في ا ل ص ل ا ة ل أ ن الخشوع في ا ل ص ل ا ة هو روح ا ل ص ل ا ة وقديما قال علماؤنا كالعلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره لو أ ن ك تصورت أ ن إ ن س ا ن ا يهدي ملكا من ملوك ا ل أ ر ض ش ا ة م ي ت ة مثلا أ و جاريه ة ميتة ي لا روح ف ا الفعل عند هذا لو تصورت أنك عند ردة ميته ل ك ن أ تستطيع يمكن يعود أن تتصور ما ل إذا قدمت لله تبارك وتعالى قدمت لله صلاة ميتة لا روح فيها فابخلت من الخشوع والخضوع و ا ل ت ط ا و ن و ا ل م ذ ل ة لله رب العالمين والله رب العالمين لا يريد قوالب م ن ص و ب ة و إ ن م ا يريد أ ر و ا ح ا ب ا ل م ذ ل ة إ ل ي ه مصبوبه الله رب العالمين لا يريد قوالب تقف بين يديه و إ ن م ا يريد الله تبارك وتعالى قلوبا و أ ر و ا ح ا فتتلبس بتلك ا ل أ ج س ا م ثم يصير القلب والجسد في غ ا ي ة الخشوع والخضوع لله تبارك وتعالى و أ م ا إ ذ ا قام ا ل إ ن س ا ن في ا ل ص ل ا ة وسبح في أ و د ي ة الوهم لا يستقر على قرار ولا يلقى له مرفا يرسو عليه بقالب وهمه ف إ ن ه حينئذ ترد عليه صلاته وكما قال علماؤنا في بعض من مضى و إ ن كان قولا مرجوحا إ ن ه إ ذ ا قلت ا ل ص ل ا ة من الخشوع فهذه ا ل ص ل ا ة ب ا ط ل ة ليست ب ص ل ا ة وعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يعيدها مره أ خ ر ى وقول الجمهور أ ن ذلك ليس كذلك و أ ن ه ا م ج ز ئ ة ل أ ن المسلم الذي يتلعب به و س و ا س في ا ل ص ل ا ة حتى لا يدري كم صلاه وحتى يفقد ر و ح ا ل ص ل ا ة يفقد الخشوع فيها هذا المسلم ليس أ و ل ى بالرد من المنافق الذي أ ج ز أ ء ت ه صلاته خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا المرائي الذي يقوم إ ل ى ا ل ص ل ا ة لا يبتغي بها إ ل ا الذكر بين الناس ولكن ث م ر ة ا ل ص ل ا ة أ ي ن هي و ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا ضاعت منه أ ي ا م ه ولياليه ا ثم لقي الله تبارك وتعالى مفلسا من كل خير فهذا حري لئلا يلوم إلا نفسه ع ل ى ا ل إ ن س ا ن أ ن لا يظلم نفسه و أ ن يجتهد في م ع ر ف ة دينه وفي تحقيق ما علمه وفي ا ل د ع و ة إ ل ي ه والصبر عليه ل أ ن الله تبارك وتعالى جعل ص و ر ة ق ص ي ر ة من حيث المباني في كتابه العظيم هي ش ا م ل ة لاصول ا ل س ع ا د ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة قال تعالى والعصر إن الإنسان قصر إن لفي إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ف أ ق س م الله تبارك وتعالى جل ذكره بالعصر وهو محل ق د و ث الحوادث من الخير والشر أ ق س م الله تبارك وتعالى ولا م ل ج أ له إ ل ى القسم و إ ن م ا علم التكذيب من عباده بعد ف أ ق س م الله رب العالمين بالعصر على هذه ا ل ق ض ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي هي مصير ا ل إ ن س ا ن والتي هي نهايته و أ ق س م الله رب العالمين أ ن ا ل إ ن س ا ن جنس ا ل إ ن س ا ن فالالف واللام في ا ل إ ن س ا ن للجنس إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر وقد أ ت د الله تبارك وتعالى ذلك بالقسم ثم أ ت ى باللام و أ ت ى ب ا ل ج م ل ة ا ل ا س م ي ة و أ ت ى ب إ ن ا ل م ؤ ك د ة ا ل م ش د د ة كل ذلك ت أ ك ي د من بعد ت أ ك ي د وهو سبحانه وتعالى لا ملجا له إ ل ى ذلك كله ونحن عباده ف إ ذ ا اوحى إ ل ى نبيه صلى الله عليه وسلم في شيء فيجب علينا أ ن نقول إ ذ ا كان ما اوحى إ ل ى نبيه خبرا سمعنا وصدقنا و إ ذ ا كان أ م ر ا نقول سمعنا و أ ط ع ن ا ومع ذلك أ ق س م الله تبارك وتعالى على هذه ا ل ص و ر ة و أ ت ى بتلك المؤكدات في نظمها وفي مبانيها على هذه ا ل ق ض ي ة ا ل ع ظ ي م ة التي هي مصير ا ل إ ن س ا ن والتي هي ن ه ا ي ة ا ل إ ن س ا ن إ م ا إ ل ى ا ل ج ن ة و إ م ا إ ل ى النار والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي خسر جنس ا ل إ ن س ا ن في خسران ثم استثنى ربنا تبارك وتعالى موصوفين بصفات بينها ربنا تبارك وتعالى إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر علموا العلم النافع وعملوا به ودعوا إ ل ي ه وصبروا على ا ل أ ذ ى فيه وهذا هو منهاج سلفنا الصالحين العلم النافع والعمل الصالح و ا ل د ع و ة إ ل ى الله تبارك وتعالى إ ل ى ذلك الذي علمه وعمل به ثم ي أ ت ي بعد ذلك ا ل أ ذ ى ل أ ن كل من أ م ر بمعروف أ و نهى عن م و ك ر فلا بد أ ن يحارب ولذلك ذكر الله رب العالمين التواصي بالصبر بعقد التواصي بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وجعل الله رب العالمين الموصوفين بهذه الصفات مستثنينا من أ و ل ئ ك الذين وصفهم الله رب العالمين بالخسران وعلينا أ ن نعلم علما جازما أ ن الله تبارك وتعالى ذكر الذين وصفوا ب ا ل أ و ص ا ف ج م ل ة لا تبعيضا فلا يكفي أ ن تعلم من غير أ ن تعمل ولا يكفي أ ن تعلم وتعمل من غير أ ن تدعو إ ل ى ما علمته وعملت به ولا يكفي إ ذ ا ما دعوت إ ل ى ما علمت وعملت لا يكفي ذلك حتى تصبر ف إ ذ ا جزعت فقد اختلت ص ف ة من صفات المفلحين الذين استثناهم الله رب العالمين من الخاسرين ف ع ل ى المسلم أ ن يجتهد في تعلم دينه و ي ب د أ بتوحيد ربه تبارك وتعالى حتى يحكمه ويتعلم ما أ و ج ب الله رب العالمين عليه من فرض الوقت ف إ ذ ا كان من أ ه ل ا ل ص ل ا ة فقد وجب عليه أ ن يتعلم كيف يصلي ل أ ن ما لا يتم الواجب إ ل ا به فهو واجب ف إ ذ ا وصل إ ل ى الحلم فقد وجب عليه ا ل ص ل ا ة فوجب عليه أ ن يتعلم كيف يتطهر كيف ي ت و ط أ وكيف يغتسل هذا واجب عيني على كل مسلم بلغ ذلك القدر ثم عليه أ ن يتعلم كيف يصلي ص ل ا ة رسول الله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ولا يلزم أ ن يتعلم ذلك ب ا ل أ د ل ة ا ل ت ف ص ي ل ي ة ف إ ن ا ل ع م ر ل ا ي ت س ع حتى يمضي ك ث ي ر م ن أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة و إ ن م ا إ ذ ا أ س ل م ا ل ك ا ف ر إ ذ ا بلغ ا ل ص ب ي ف إ ن ه قد وجب ع ل ي ه أ ن ي ت ع ل م ك ي ف يتوضأ ك ي ف ي غ ت س ل كيف يصلي و يمكن أ ن ي ت ع ل م ذ ل ك ت ع ل يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك ا ش خ ل ص يمكن ان يكون ه ن ا ل ت ف ص ي ل لا على سبيل ا ل إ ج م ا ل إ ن تهيئت له تلك ا ل أ م و ر فعلى ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرف فرض وقته إ ذ ا كان يتعامل بالدرهم والدينار فقد وجب عليه أ ن يتعلم من أ ح ك ا م البيوع ما تسلم به معاملته و إ ل ى تورط في الربا وتورط في ا ل ر ش و ة وتورط في الغصب في فقد كيف وكيف يحد عليه يتعلم يعتبر يحد أكل أموال أراد أن ذلك فقد عليه أن ذلك الناس بالباطل ونوى واجب إذا إ ل ى غير ذلك من تلك ا ل أ م و ر ا ل و ا ض ح ة وانما هو نوع من أ ن و ا ع التذكير أ س ا ل الله تبارك وتعالى أ ن يرزقنا الخشوع والخضوع و ا ل ذ ل ة لوجهه الكريم والا يذيقنا طعم انفسنا بمنه وكرمه وجوده وفضله وهو أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن سبحانه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم ا ل ن ا عليكم فنشكر القائمين على الندوه ونشكر إ د ا ر ة ا ل ك ل ي ة ونشكر خ لا اطيل علاقه انهم ي ر ي ن ان ي ت ص ر ف ا بمبيعاتكم الجميله جزاكم الله ورياكم الله